إِذا مِتْنا وَكُ تُرَابًا ذَِكَ رجَعُ بَعيد قدَد عَ الن مَا تَأ قُصُأَررضُ مِنهُ وَوعندَنا كتاب حَفِي بلَلكَ الذَّبُ بالِالحَِّلَ م جَاءهُ فَهُم فيِي أَمْرم مَريدج.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 بَصِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ مَا كُلَّكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَّن نَّعِلْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قال قرينه ربنا ما اطغيت قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد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 فَشِْرعَلَ مَا يَقولُونَ وَسَبِّح بحَمْدِ رَبِّكَ قبل طُلوعِ الشَّمس وَقَبل الغروب وَمِنَ الليْلِ فَسَِّحهُ وَأَدَبَ رَ السّدود وَاسَمِع يَوْوم يُونادِ المُنادِ مِ مكانٍ قريب